صلوا عليه شاف عنهم بذكر الرسول تشحى ذو الهمة يا ربي بجاه النبي أزح الغمّ يا ربي بجاه النبي أزح الغمّ صلوا عليه شاف بيدك الرسول رسول تشhado يا ربي جاه النبي ازح يا ربي جاه النبي ازح همنا صلوا عليه شافي همنا يا رسول يا ربي جاه النبي أزح یه ضلوا عليه شافين هم في ذكر الرسول <سؤال> يا ربي علی شافی الهم بی الرسول توش حادل هم